احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت أن اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ول الأرض لن ندع ومن دونه إله لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا؟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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوَّرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَّةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا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 اذْكِ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا بدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أَمْرَهُمْ فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على ويسخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 وَلَا تقولن لشيء إِنِّي فاعل ذَلِكَ غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن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 كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَ تُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا كما لو entered his ودخل and وهو ظالم لنفسه قال ما his soul. تبيد هذه I وما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 But He is Allah, أُشْرِكُ Lord, and I do not trust anyone with my Lord. لا if not, when اين تراني انا اقل منك ما لو ولدا فعسى ربي ان يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا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 وليا امن دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق وما كنتم تخذ المضلّين عضدا ويوم يقولون أدوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقا ورأى вопросы of the empty house, reporting of the house no more. And let us read in this Quran, by وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمُ تَوَلَّوْا أَوَلَيَنَا أَوْ يَأْتيهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَمَن ظَلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِ يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وربك الغفور ذو الرحمة لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او ضيح حقبا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 الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسينيه إلا الشيطان أنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثره قصصا Then he found a friend of our friends He sent a blessing from our friends And we learned تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ولا I will never give up for you. He said, if you follow me, then you will not اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم قل انك لن تستطيع معي صبرا He لا don't you take me from what I had forgotten and don't you take me from my own sin? Then he قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَلَمَ قُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قال said, if عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى to meet circumvented his parents and the autour of those children so he would, but when he bathed up they created coups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 فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا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 قل سأتلو عليكم منه ذكر إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا تبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين years, if you are تتخذ فيهم and if you are not to take it in them ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما منامن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا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 Mr. Salama 2, hh for example, what is only of fact due to the people that don't make refuge by قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا He told me, What does me suggest, gibt terrible God You may reserve me with Tawle ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا So what do they want to see him? What do they want to see him? He said, this is the mercy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 الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفاحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءً أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Say, if the sea was a good word for the words of God, then we will feed the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 He does not do the right thing, and